Book two. Četrdeset i šest. Sitte u arbaun. u arbaun. U disku. Fisalati disku. Fisalati disku. Je li ovo mjesto slobodno? هل هذا المكان محجوز؟ هل هذا مكان خالي؟ mogu siæsti do vas. هل تسمح لي بأن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي بأن أجلس بجوارك؟ d'apace. بكل سرور. بكل سرور kako vam se sviđa glazba? Ma ra'yokum fil musika? Ma ra'yokum Malo preglasna. Sahibatum qalilan? Sahiba qalilan? Ali bend svira sasvim dobro. لكن الفرقه تعزف جيدا للغاية. لكن الفرقه تعزف جيدا للغايه يستي <تصفيق> هل تأتون إلى هنا كثيرا <تصفيق> هل تاتون الى هنا كثيرا نيه ovo mi je prvi put لا فهذه هي المرة الأولى لا فهذه في المرة الأولى هي المرة الأولى نيسام جوش نيكادا بيو أوفدج لم يسبق لي المجيء إلى هنا لم يسبق لي المجيء إلى هنا بلشتلي. Haltarkosun Haltarkusun. Možda kasnije. Rubama fima, fima Ne znam baš dobro plesati. Leugidorax. Leugiduraks. To jest sasvim jednostavno. إن سهل للغاية إن سهل الغيةاز سأظح لكم ذلك س لكم ذلك راد دروجبوت لا أفضل مرة أخرى لا أفضل مرة أخرى. تشكاتي هل تنتظر احدًا هل تنتظر احدًا دا موغ نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي اينوغا ها هو قادم ها هو هناك بالخلف قد اتى